أسألهم جل وعلا لأثماء السؤال في ذات العنى أن ينفقنا وأن يأخو جائما وعبدا لمحابه ومرضاته إنه ذلك والقادر عليه أقول إن يقول الله جل وعلا هو أعظم عظيم وأعظم منحة يعطيها الله جل وعلا, وعلا لمن شاء من عباده فليس هذا الأمر من ولا من كدنا أبائنا بل يا رحمة بن جل شأنه وهو رحلال الرحيم وقد ذكر عن العلم أن مدار الأسماء كثيرا الصفات العلاء تدعو على أسماء الخمسة على لفظ الجلال الله والرب والرحلال والرحيم ومالكي ومدين هذه نصول أسماء كثيرا الصفات العلاء النافقة منه وذن عباده قائمة على رحلة وبالرحلة ومن ذلك أرسل جل على رسوله رحلة بالخرف كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رحلة وهو رحلة المجدان فمن رحلته بناء جل شأنه أرضي لا أرضي لا لبسان مدينة ومبنيه مبنى شأنه وذنه عن بيائه ورسله ومن أجله خلق الله عن خلق وأقام سوف الجنة والنار وشرع الشرائع وضمن الحلال والحرام سن الحمد على أهل ذلك وأصله على الدين وأساسه إفراد الله جل وعلا بالعباد تخفيصه جمع شأنه بها ومن تفرج جمع جلاله بالكمال المستحق لمن يعذبو فيها يكبوا على وجههم ومن يقضيه من يؤاخذ ذلك الذي في جهنم كذلك نجعل والدين وذا فاهم كل من تطاول على على حق الله جل وعلا ولن تقول الحكومه معظم على حالها وانته الله جل وعلا على هذا المكلف فينا وعذلوا على كبوا على من خالف ديننا لجنه في وقد وفت رسل صلى الله عليه وسلم عليه جميعا وبنعوا رسالة وأدعوا لأمانا ونقحوا للمنين وبين رسول الله جل وعلى أي مابيات وكتاب الله جل وعلى المهين على سائر الكتب فيه البيان والتفصيل وضرب الأمثال والمكرية يعني التوثير وما أعد الله جل لون وما أمدهم به وما اقرموا به في الدنيا والآخرة وكي يجعلوا على انهم نصرهم وانهم حدهم وانهم عاد وانهم أعطاهم, وأنه اعطاهم من غيرهم وكذلك اعجائهم من المشركين والكفار والمنافقين من النهود والنصارى وهد الكتاب والمنافقين وما فعل الله من وعلى المنزل في الدنيا وما ينتظرهم عياذا بالله من المكار والعذاب السردي والأدبي كل هذا من كتاب الله جل وعلا فأي كتاب أجن وأعظم من كتاب ربنا وأي كتاب فيه من بيان التوحيد وضرب أنثاله وبيان أليه وأصحابه وريائه من كتاب الله جل وعلا هذا هؤلاء الذين بالله عن الجهد انحرفوا عن ذاته واختلط عليهم الامر والكذب عليهم الامر حتى انهم ينفرقوا بين اولياء الله واعداء الله ينفرقوا بين الموحد والمشرك وزعموا ان من ترفض بدايه عن الله وصلى وصالر وحزن زكى ومن يرتكب لواقب الاسلام فهو المسلم اليهات اليهات ومن أفضل الله عزيزي وعلا بالعبادة وخفضها دون سنكوا وقامنا الشرايع ثم في الصحيحين عزيزي وعلا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى كل الناس حتى نشهد أن لا إله من الله وأن يا رسول الله أن يكونوا الصلاة والموت الزكاة في ذلك قطروا من ماءهم وأموالهم بحقها رحصاؤهم على الله، وهذا الحديث في كتاب الله جل وعلا تنسابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة غير في, في الدين، فهذا الحديث هذا آل الآية تطابق الحديث والحديث يطابقها، لأنه لح من مشكلة واحدة، هذه الآية في عن المسلكين بشغطها الانسلاح من الشرك والكفر ويقامة التوحيد ويقام الصلاة والإجاء الزكاة ويحور هو بسيرة أسحة الله صلى الله عليه وسلم وكذا أن صديق رضي الله عنه قاتل المسلمين قال والله لو قاتلنا بينما فلق بيننا الصلاة والزكاة والله إذا منعهني عقالا وفيني إلا عقالا كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسركم عليه فجعلوا الصلاة أصلا أصلا وقاسوا عليه غيره جمي هذا علامة حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرا معروما عندهم من الدين للضرور يأمروا تذين فجعلوا أصلا رضي الله عنه وقاس عليه وذكرني أنه منهم الخطاد رحمه الله تعالى وغيره أنه حين احتزعوا رضي الله على على على ذكر رضي الله عنه كطاعة بقول النبي, النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقاتل من قال لا يعني الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنقاتل الناس حتى يقول لا الله فإذا قالوا أطول المجناء هو أموال منها بحقها وحسابها على الله فاحتزع عليه رضي الله عنه, عنه بهذا هذا القياس انخلي انبين أنه واضح وقد غاب عنه رضي الله عنه بل عنه مع أي الزكرة رضي الله عنه وعمر غاب عنه حديثة هريره ومسجع مقاتل الناس حتى يشهدون الله إلى الله وإن رسول الله وكل صلاة ومجزة غاب عنه وإلا لو كان مع هذا الحبيث حتى الجبيل الله عنه وارضعه وقال إجماع الصحابة رضي الله عنه على قتال المقتدين وثبت الناس عياذا بالله على أدبارها بعد أن تكون النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل الصحابة رضي الله عنهم بين حنيفة قاتلوهم وكانوا يصلون ويصرون ويذكرون إلى أنهم يزعروا الرسالة من كرزاء بالدجال علي الله ورسيل مصير من كرزاء فقاتلوهم رضي الله عنهم وستشدوا من استشدوا أكررهم الله جلل على بالشهادة وانتصروا وفاجوا وذاك ضعف الاثر هذه الرياح واخذ الضعف في كل زمان وفي كل مكان يبدا تذله صولة لكنه لا زوال لكنه لا ولا زوال ولا يحلال يقول الله يدل على ذكر واضح الشاهدين هذا أن هذا الحديث حديث المجيز. حديث حديث حديث يردوا مقاتل الناس حتى يقول الله للأذراف إذا قالوا أعطوا من جماعهم وأبوالهم قالوا العلم ألشعوه بأن هذا كما ذكر ذلك الفاضي إيام وغيره أن هذا هو دول وغيره أن هذا الأمر يخص الذين لم يثبت منهم إسلام ولا يثبت منهم إيمان مخاطب به الأمي هو الأن يخاضر به الأميين به الذين لم يسبق منهم إسلام فإذا دخلوا كان قللوا بقية الشرائع وليس كأولى القبريين لمن يصلون ويصمون ويحجون ويذكرون قلل لا إله إلا الله لذلك لهذا إما في الدعوة رحمة الله عليه الدعوة الإسلاحية التشجيلية الإسلامية إلا ان هؤلاء الذين هل حالهم أي عباد القبول هل هم كفار أكليون أم مهتدون فذعب الطاع إذا إلا أنهم كفار أكليون إلا أنه لن يكفر بالطاعوت الله يزولي وعلى استعرق الكبرى بالطاعوس إنه لن يكفر بالطاعوت لنه من الله أقل يستمتك بعض هؤلاء لن نكفروا يوماً لنا اليوم من دهرين بالطاغوت بل يضطمروا على عبادة الطاغوت وعبادة القبول واليوجان وعبادة الشيطان وتنفضوا بلا إلى الله وصاموا وصلوا وحجه وذكره فهذا لن نفعل وطائفة أخرى قالت بل حين تنفضوا بهذه الكلمة أذكموا ثم نقضوا على الهاتف والمرتدون سكين الفريقين بإمس الدعوة رحمة الله عليهم لن يشهدوا لها أجارة بالإسلام. قلنا أنهم كفار أصليين وإما أنهم مسلمين. حتى جاء هؤلاء الدرجان في هذا الزمان. ويرزوا هذه الشبهة عن جارة جاريس طاغية العراق. العراقي. قلتوا هذه أن عضاد القبور أن عضاد الفضل. كبرت كلمة أن تخرج من أخواه إن يقولون إلا كذبا قال المجد الثاني أو قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الله هذا الله عليه والمجد الثاني هو الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى وهذا أيضا هذا الرجل لو داعوا في العلم والفضل قال رحمه الله تعالى تكلم عن هذه الكلمة كلمة الإخلاق كلمة لا إله إلا الله قال وَإِنْ نَقُلْ إِلَاهِ جَلَّ وَأَنَا بَلْ جاء بالحق وصدق وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ فلا إله إلا الله اشتمرت على نفين وإشبات فنبت إله عن كل ما توا الله تعالى فكل ما توا من الملائكة والأنبياء صدع غريب فليس بإله وناله من عباد الشؤون وزدت إله إلا الله وحده بمعنى أن العبد لا يحنه غير الله أي لا يقصده بشيء من التعلق أو التعلق القلب الذي يوجب القصد أو يوجب قصد الشيء من عذابه كالدعاء الدعاء والزكاة والذبي والزايق وبيعون فلا يؤله إلا الله أو لا يؤله إلا الله إلا يعبد الله وجل شأنه. فمن قال هذه الكلمة عار في معناه. استرق العلم وهذه الشروط السرعة هؤلاء الذين لا يخون عنو هؤلاء المحامون. الذين عبادا بالله محامونه ومدازعونه ومنافحونه عن عباد القبور وآبونه التوحيد أقول لهم لا ويلة من الله جل وعلا لا ويلة قد أخذ الله عجل وعلا تنافحونه عن المشركين عباد الأوزان وعباد القبور وتقعون في هذا التوحيد سمتنوا قال رحمه الله تعالى فمن قال هذا كل المعارف المعنى عامل من مقتضاعة لأن في الشرك حذات مختانية لله مع الاعتقاد الزاغم لما تضمنه من ذلك والعمل به هذا هو المسلم حقا فأين عامل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافس وبين عامل بخلاف من الشرك فهو الكافر قال وقال بلا تلاب الشيخ رحمه الله تعالى ولا قال ولو قالها ولو صلى ولو صام ولو, ولو حجر ولو زكى لله توحيد هو شرط مصحح الاسلام والمصحح للشعائر والمصحح للعبادات الى عقد الشرط عقد المشروط اليس لكم عقول اين عادت عقولكم اعظمكم الله جل وعلا وهاه السياره في سير اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروح الكتاب الله جل وعلا أذنت على المسلمين كالنجمين ما لكم كيف تحكمون ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهر الله في الدعاك الأسرين لأينا ما منظل ترفع المنافقين سأل مرجع إلى هؤلاء المنافقين حبا للقبوض الله لا تنفعه لا إله إلا الله ما ويصبرون ويصبرون منهم ما قبل كان المنافقين اليبي في زمن صلى الله عليه وسلم معه يصلون وراهم ويخرجون معهم للجهاد ويقردون زكاة أموالهم ولم يظهر منهم لاقض من نواقف الإسلام فهل ما قاحتهم وهؤلاء عباد القبول عيون يصلون ويصلون ويحجون ويحبودون أمسانهم ويعبدون شروحهم ويصبح العباد عباد الجهار من عرم ونهون آلهة في كل قطر وفي كل مدينة وفي كل قرية لأنه لا يعملون على الله الله وعليه ألا ترى أن النافقين يعملون بها ظاهر ونفتركن السلم من النار وليه يقول الله وعلمهم عليه النفس الشرس والكبر وكذلك لو يرتد عن الإسلام بمكارشين من لوازمها وحقوقها فإذنها لا تنفعوا وعقالها مئة ألف مرة, مئة ألف مرة. فكذلك من يقولها من يفرق انواء العبادة بغي الله كان بعض القبور والأصنام فلا تنظرهم ولا يدخلوا في الذي جاء في غضلها لا تنظرهم ولا يدخلوا في الحديث الذي جاء في غضلها وما أشبعهم لها حديث وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وحده لا شريك أن عباد القبور فلسام حاله فلان فلان فلان فلان فلان كم هنا قول المعصوم صلى الله عليه وحده لا شريك له تأكيد من نذك وتأكيد الزاد تأكيد بعد تأكيد اتماع من ببقام التوحيد كم نعام الهيسان قد يقولها وهو نشير كاليهود امنا فتس وعباد السبور لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه إذا قول لا إله إلا الله يبدو أنه إنما دعاه من المسجدها فقط كما يظن هؤلاء المؤمنين هؤلاء الجهاز هؤلاء الذين لا يستغلون ولا يسلمون وهذا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا جيد من عظيم وهو عليه الصلاة والسلام تدعاه منها ليقولوها ويعملون بمعنى أسؤال يؤلاء المحامين المناطئين هذه القبوليون أضراد الأوثان عملوا المعنى لا إله إلا الله وطرقوا لا تتاغر لله إذن الله أحدا ومهذا قالوا إلا لا تفرق آله إلا رسائر المجنون وقالوا أجعل الآله إلاها واحدة لهذا أمر على نصبها وملا فلو قالوها واستمروا مع إبادة الله والعزة والعزة لم يكونوا مسلمين قلوا لن يكونوا مسلمين يكون هذا القبوريين استمروا على عبادة القبوري موجاً فلم يكونوا مسلمين ولا قاتلهم عليه الصلاة حتى يخنعوا الأنباد ويتركوا عبادة عادة ونعمد الله وحده لا شريك له قال رحمه الله تعالى وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والثنون إجلال وقد حكى رحمه الله تعالى في هذا الكتاب خاصة في الأبواب الأول من كتابي في سير الأزيز الحميز شرح كتاب ترحيل حكى الإجناع في المواطن الكثيرة وهؤلاء المنابقين عن عباد التجنور مخرطون الإجناع في المواطن الكثير فضلا عن النشوف عن نشوف كتاب السنة المساكين اللي يبث عنهم ونقول لهم لا يخجيسكم ما ان يحججكم من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في عباد القبول واني عباد القبول مسلمون لا ان يحججكم لا تختفتوا لك عن فدان وعلا قال جلال شيء فرضوه الله الرسول اني الاصلون كتاب السنة يا الممر قالوا قالوا هؤلاء الله جل وعلاهم ناس من لا معذجين حتى نبعها رسولها هذه هذه يحتجون بها نقول نعم هذه الآلة من كتاب ربنا جل وعلا هذا كلام ربنا جل وعلا لكن يشكسون تهرامكم السقيمة العليمة لا هو فهم السلف لا هو فهم السلف هذه الآية لا هو تفسير العباد والجاه والضحات والسدي هنا ذا نقرأهم التفسير كنجير التغرير والكثير والضعوي عليهم لا هو توجيههم وتفسير لهذه الآية هذه الآية فيها إذنات صفات الجلال والجمال والكمال لله جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى هو العدل الذي لا يظلم الشيئة سبحانه وتعالى الزهنة سبحانه وتعالى عن الظلم وهذه الآية تدل على ثمانه جدا جلاله هو العدل وأنه لا يعزم واحدا إلا بعد بلوب الحجر لكن هل الآن هل هم هل الى المسلم الى الوحدة أولئك تارك التوحيد عاطلون عن التوحيد لا علاقة لهم بالتوحيد حسبهم يقول مش يكين جهال أما التوحيد سلا ولا ولا هذا هو توجيه الآية وما كنا معزلين حتى أن أبعز رسوله هالي الآية فيها إثبات كمان الله جل وعلى وعزله سبحانه وتعالى ورحمة ابن خلق سبحانه وتعالى واليوم يريد جل جلال وحيهم ضد فلا نعزه وحلم إلا بجريمته وجناعته سبحانه وتعالى قال هذا وهذا المرضوذن عليهم قل إنه تجريه خلالك قلنا أرواه على كتاب الله ولا أجراءهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نغس على إبان ما يقال لا علم ولا حلم ولا فضل وهذا يعني الجرعة التي الله على وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا حديثات ألواق لا لا عندكم حديثات ألواق قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لهم اتقوا الله عز وجل اتقوا الله عز وعلا في ابيكم اتقوا الله عز وعلا في اصحاب ابيكم صلى الله عليه وسلم وارباهم اذا هموا انهم كفروا حاشاههم واذا هم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا على لازم قولكم النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الموقف حاشاه حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبا أعوذي العمي والناس لأجمعين حشاء لن يسكت عن صلوات الله والسلام عليك أصحاب من يستطيعون لن يكفروا وإذا ما يسألوا وذلك أطالبهم بتنفيذ الحديث ونفعلوا لكفروا لنفعلوا لو نقضوا يفعلوا في كتاب الله وعن فقه رسول الله صلى الله عليه وعنوه كذلك حديث السلام المذي قال الله عنه ما أقتلك وبعدما قال لا إله إلا الله قال ما لقال قالوا أنه قال لا إله إلا الله وهؤلاء حباد الكبور يقولون لا إله إلا الله والحديث هلأ شققت عن قلبه هلأ شققت عن قلوب هؤلاء الكبوريين وبالمناسبة فإن هؤلاء المناسبين سنهم وغلبهم وأكثرهم وكان أجزهم أمراً عاماً أن هذا أمر عادل أن أملاك كثير من المُعاني، واسقطوا كبر الدنيا، واسقطوا الاستهزاء، واسقطوا أنواع كثير من الكفر. لا عند الكفر من زاحد المُعاني. فقط نقول هذا الحديث. كان كالحديث الذي سمعتموه في اول هذه الكلمة ومرثة من قاتل الناس حتى يقول لا الى اهل الله فليسرك اليهود اولي النصران او اليهود الذي لم يسرق منه اسلام حين يتلقف بهذه الكمة المعين يحكمون له من عذاب الاسلام حكما يسمى مسلما حكما ثم لذلك إذا جاءت الشراعق ولمدها فإذا قاما يسمى المسلم حقيقة وسط الحديقة كذلك فإذا افزع الورب النصاب وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحمزتنا كفوا عن أيدينا لكن هذا ليس هذا ليس سوى أولئك الموريون مقيمون على, على الشرق والقبر بلا عظيم ويصلون ويصليون في الحجور فليس هذا موت السجان إذا أحسك فظرين وكثير وكثير يحدث ما لا تحظى الآن ورسله فيها دليل تكلموا وما عيط من الديل قال رحمه الله تعالى ينهذر هؤلاء لا يقول أن تنهذر تشبك يا شيخ الاسلام الزيني وعلم وشيخ الاسلام محمد بن عبد غير يفرقون بمناسبة وما لا, لا يكون الاسلام للناديل وهو التوحيد لذلك لا يقول نفسك ما يقول هؤلاء المنافقين. إذا لا يقولون الحجر بالجعل وإنما يقولون هل بلغت الحجر الثانية؟ من تبعونه يقولون الله إجناله ما أصنا معزلين حتى أن أبعث رسولها وقولون على رسول المذشرين ومرزلين لأن لا يكون الناس على الله حجة بعد رسول من هل بلغت الحجر الثانية؟ أم يمتروا الحجر الثانية؟ ويقولون العجز على التي لا يكون أستام المكلف بها وغناء فهو ايضا الحديث الذي يحتجون بني هو حديث الذي قال لابنائي او لذنائي ايو ابن انا لكم اذا انا نتفح للقوة الحديث قالوا هذا الرجل كفر بالله العظيم فدخل يزلنا قال لان لأ فصلوا قالوا هذا في الامور الخفية اذا فهؤلاء ايضا اكيد لا يفقهون ولا يفقهون انهم لا يفقهون هذا الحديث ومن ذلك أنا أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا في هذا الأمر يتبين لكم هذا وكذلك أقول شيخ محمد عبد الله رحمه الله تعالى فربي عبد الكريم الأحسائي وموجود هذا في برورة السمية وفائلها أرد عليه وبيل هذا الأمر وحكى هذا الأمر بالتفئة وإذن معه في نتكافة الفقهاء قال رحمه الله تعالى وهذا كتاب اختيارك تقي الجفة عم في لبعلي بهذا الحكم المرتد قال رحمه الله تعالى والمرتد ونشركت الله تعالى أو كان منذ بني الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أنواع المرتد ولماذا جاء به أو تركه الكاره كل ممكن بقلبه او مع ان احد من الاصحاء من سعاده التابعين وتابعين قاتل مع الكفار او اجاف ذلك او انكر معلنا الجماعه قطعيا او جعل بينه وبين الله هو الصائت يتوكل عليه ويدعو ويساله ومن شك هناك هذا الكلام وكرره مره ثاني لغايه حتى يتبين ان شاء الله قال من شك هناك ان اخر ومن يشك في صبت النصر ذات الله تعالى ومجنوه لا يجهنها فمهتد كيه إذا قولي فانجل لا يجهنها فاصطر تحت كلمة لا يجهنها بمعنى أنه يجهنها فلا يعد مهتدها لخلاف ملعطاك أو كان ملعطاك صلى الله عليه وسلم أو لماذا أو ترك الإنكار كل منذكر أو ترى أمان أحدنا التابعين, التابعين أو تابعين خاتم الكفار أو ترى لا السلام عليكم أخواني السلام أكمل أقول رحم الله تعالى والمرتد هذا لا تظلم المرتد والمرتد ما نشرك بالله تعالى أو كان مغضولا للرسول صلى الله عليه وسلم ولما زاده أو ترك كارك كل مكين في قلبه أو توعدنا من الصحابة والتابعين والتابعين قاتل مع الكفار او اجاز ذلك او ان كانوا مجمعا عليهم معا القطعيا او جعل بينهم وضينا الله وصالد توكل عليهم ويدعم ويسعنهم اذا هذا فصل اول هذا لا شك انه مرتد وانه مشرك وانه كافر وانه لا علاقة له بشاهد ثم انتقل النار الثاني قال او من الشكل ذي صمة النصفات لله تعالى ومثل اولا الله فالمرتد بمعنى ان كان يجل في باب الهتمام الصفات وهو الحديث الذي قلت لكم عامفا الذي قال أن عي أبن عي الحديث إن قدر الله عليا لعدم عذاب شديد شكى بعض المقال في قدر الله بعضهم صحيح أن شكى في جزئية أو كلام سفر مزام حبي الله تعالى في جزئية من قدر الله جل وعلا وهي عادس البعض والمشور بعد الموت ومن شكى في صفة من صفات الله تعالى ومن صفة الله عز وجل من كلام من صفة الله عز وجل هذا يقع إلى قاعدة شخصانتينية ويقول نفس الى ما سلم شخصانتينية قال له لهذا لم يكبرني صلوات الله وسلامه عليه الرجل الشاسع في الله على إعادته لأنه لا يكون لا بعد بالسالح وهو حديث المدقاء للأزائل أيضا وذلك يقول شخصانتينية يا من نافح عبار القبور ونزعم وافتري على شفة السلام كله وما أكثر كذبهم واستراعهم ومينان وتخرصهم على الله جل جلاله وعلى رسولكم الله عليه وسلم وياخذكم الإجماء والرحيم لن يفتم منه أحد عندهم شرأة ما بعدها شرأة ومنه قول عائسة رضي الله عنها يا رسول الله ده ما الناس يعلم الله قالوا نعم لأنها ربما هذا الحديث بعض هؤلاء الضلال يحتاج ايمن بحديث ايسا يقول له قد بيّن هذا العلم شيخ السلام رحمه الله تعالى كما في السيارات للبحدي قد ذكر هذا الحديث انه بعد انه من الامر الخفي الذي لا ينموه كثير من الناس هذا يوجد شيخ السلام رحمه الله تعالى سنتينيا ايمن ذكر شيء خير رحمه الله تعالى، وهذا أيضا مسألة مهمة جدا أنه لا يفرق ما بين الأسماء والأحكام، أو لا يفرق ما بين الأوصاف والأحكام، وهذا أمر في للغاية والأهمية يجب أن ينتبه له الشعب المسلم أو المكلف عموما حتى لا ينحرف وراءها لا إدعاء بلاء. قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في الجزء العشرين الصفحة سادعة وثلاثين فصلاً وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام وجمع بينهما في أسماء وأحكام ولذلك حجز على الطائفتين على من قال إن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح ومن قال إنهم يستحقون العذاب على قوي وهذه المسألة قلبسطة أيضا مقيم رحمه تعالى في طلب عزيزين وفي أيضا مفتاح دار السعادة تكلم عن هذا الأمر التحسين والتقميح العقلي ومفيد جدا ويتعلم فيه طالب علم قوله للسنة والأقوال المخالفة ويتغيّن له الحق وهؤلاء طبعا فيه أيضا ما فيهم من هذا الضلال فلانه نسى وقت بصدر المسألة لكن الانه ما جل وعلا يمدنا بتوفيقه حتى نبينها ان شاء الله جل وعلا اما الاول حين لو سمناهم ظالمون هو طارين ومشتدين تبه ظالمين طارين ومشتدين هؤلاء يقول ما تقولون مشركين لا تقولوا لا تقولوا مشركين لقوله جل على اذا بلا فلعون انه طار لذلك قلت لكم من قبل ان كتاب الله جل وعلا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحسن تدبرهما وعقلهما يستغني بهم عن كل ما شوامه. وقوله, وقوله إن عاد ربك موسى نيك القوم الظالمين قوم العون ألا يستقون؟ وقوله إن العون على قوم الهلا على إن العون على في الأرض ولا لا شيعة يستضعف الطا إذا فأخبر كأن في الكلام فأخبر الله والله لينا وطاغيا ومفسدا هو قوله فكذلك نقولها من المنافقين أو النامشريكون ورغمتونه النامشريكون والمؤيون والعنيون قال فأخبر الله ظالما وطاغيا ومفسدا هو قوله وهل أتلاء ذن حسحات والذن ما يكون في أفعال السيء القبيح فبر ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة ملومة قبل مزموم. مزموم. ما في لهم يعني اللوم الشرك من الكفر من اللوم قابل بلوحة الحجارة الساحية هل سنتكلم هؤلاء هل قمت على الحجدة أن لا لا خير ما نتطلع بالحجدة لا وصلنا بعد الحجة تكلم بالأوصاف الأسماء انا يسمعكم يا رجل الوسيد الا تفهمون الا تعقلون ما تكلمنا ما بلغ لا تعدل الفلز والله الفجة الفلز فاهم الفجة وكذا إلى أخنا ما تكلم الزاني الذي زنى يقال الزاني والصالق سالق والقادر قادر والمجن مجن كما ان المصلي مصلي والصائم صائم والمذكي مذكي لكن فرق ما بين اسماء الاحكام فهذا رجل زنا، هذا رجل زنا، هل يطبق عليه حد الزاني سواء كان محسن أو غير محسن غير لا ودري لا, لا من إثبات الشروط في هذا النوايا قد يكون مجنون، قد يكون هذا رجل مجنون، وقد يكون حي العدل إسلام، وليس كذاب العقيم مسكين. الا لله قسم ولا رسمه ما من نور ولا دليل صح في الحكم ولا للحكم ولا للمكره كل هذا يقر رحمه الله تعالى والذي إنما يكون في الافعال الشيء القبيح لا يحمد لذلك على أن الافعال تكون قبيحه بدون ما قوله زي رصيدي لا يستحقون العذاب أي لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد إثيان الرسول عليهم بطولي ولا كنا معذبين حتى نبعث رسله. أقول لا الله أو الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولها. لا يستحقون العذاب إلا بعد إثيان الرسول عليهم. على سماه الله جل وعلا لا أعذب أحدا إلا بجريمته. بعد الإعوار إليه إذا رسلاً وبشرين وذري بل لا يطلع الناس على الله حجة طولة رسا حجة بعد رسا وكذلك أخبر عن هود أنه قال في قرن عبد من إله غيره إنكم إلا مفترون فجعلهم مفترين طبلاً يحكم بحكم يخالفونهم إلا هم لا الكائم جعلوا مع الله إلهاً أخر في قبولينه وجعلهم على وآمها فاسم المهم قلت يا قبولين لانين يقول ما في, اسم في, في اسم اسم الاسم الاسم can other�도 اسمهم على اسمها والارطاف فاسم المهم فاسم قبل الفاول قبل الولغة في جرا وجره كان كبول States قبوله رساله ف�� قبل العرصcia في جراقي رساله أم لا الدنيا Kardash شنت فيarn دياله وإن أن تمر في الحجر الثاني وما أتى قبله نحن في التوحيد في الدنيا نحكمه بالشكل ولا نترحم عليه ولا نغسله ولا نصلي عليه ولا نجل نقاب المسلم أن الآخر غمره للله جل وعلا لذلك قال فاسم قبل نسال يستهو يشرك برمبه ويعزل به قال وعما التعذيب فلا التعذيب لا لا نتكلم نحن نتكلم عن أمور الدنيا عما يظهر لها كما أننا إلا الله على خسل على التوحيد على الصلاة وعلى الصيام نقول هذا المسلم وإذا مات مغسرون ومتذلا و... لكن لا نجزل يوم الجنة أبدا إنما نحكم على ما يظهر لنا من أساله وأقواله بارت تولي عن الطاعات ما تكلم لا تكون تولي عن الطاعات يكون بعد الرسول بعد ما يجي الرسول اول ما يبلغ الرساله من خلفاء الخلفاء عليهم الصلاه لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى هذا لا يكون لا بعد الرسول صلى الله عليه ماذا والتولي عن الطاعات هذا لا يكون بعد الرسول. للاسف في عاوز اكذب وعصى ومن في العون لو حلال وكل مشرك له حلال في اول حال قبل ما يصير حجر اسال يطارد والوالي المبسب مشرك والدعره وكل هذا اذا قوه اشد بناه اسناب العذاب لكن بقي هناك شيء ما هو عاده يقولوا التجليس على حتى جاءه الوفاء على الصلاة الشارع فلما جاء اسا ماذا كان موكر فرعون محمة الله عليه فكذب وعصاه فكان كافر بالدنيا والآخرة ونكم من أركان ذهنم أعوذ بالله من خالف فهذا قال فكذب وعصاه كان هذا بعد الرسول إليه كما قال تعالى فأراه لا يتكلم فكذب وعصاه وقال إذا عصادا هذا الذين يفكرون على شخصا بالتنمية الله تعالى لا يفكرونه لا تفهمونه ويهتمون كذلك على سيخ محمد مصالح فالح رحمه الله تعالى انا اختصر لما قال تسمية هذا الرجل الذي ينقل من قبول الحولياء وهي تروم تسمية المسلم الجاهل من المسمي تسمية اسمعوا مع اعتمد ذلك هذا قال هذا التسمية تسمية الرجل المسلم جاهل من المسلم في الحقيقة ان هذا نعرف لا تسمى لأنه مشرك ويتعلقون كلام من المتشابه الشيخ محمد رحمه الله تعالى وما ازمن كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى فربي على الاحسائي وان مساله لما يما يطالجون يقرأ رب الشيخ محمد رحمه الله تعالى على هذا الاحسائي وما تكلم وانه يجل كلام الشيخ سانسيني وانه فيمه وانه أردت على الهوبي هو أن كلمت فهم كلام الشيخ السلام تنيه أبين أنه مور ظاهر ومور باطل ومور خفير ومور رجلية وأحكام كلها وأحكام الآخرة والأسماع والأحكام وهذه أمور كلها لابد أن يطلعون أن حتى يسمع كلام الجعيم ومتفرق كلام الجعيم وفي الشيخ صالح هذا الشيخ يبكر كل كلام أنه ما يقع لهؤلين المساسين أحيانا يدعون وقال الله فلان بلغاز وفرزان هؤلاء حيان هم يقولون أنهم متناقلون يقول سرق جروك ما في أذهانك ما أنت ماذا أنت كلام العلم؟ فيقول هذا قاعٍ لنا تلفوها يقول أن العلم لا تكلم أحياناً يتكلمون أحياناً عن إحكام الدنيا يتكلم عن إحكام تكلموا عن الدنيا قال قال هذا لا يكون وهذا ممنوع وهذا منزول هذا يسبق المسلمين وإذا تكلموا عن الآخرة قلن قتلون. هذا. بمعنى اننا لا نحكم اليوم بالاحكام الجزائية، بالاحكام الجزائية أحكام الاحكام المخلوقة هي من الله عزوجل تعالى. أيه هذا الكلام؟ يا بسلاق، أيه هذا في الكلام؟ يا بسذائق السياق؟ ويسمع بكتابة الحلو، بكتابة الحب. لا يجلس بعضه بعضه لا بعضه بعضه. إن هذا كلام الشيخ محمد صالح الدين رحمه الله تعالى. ويقول ايضا كما عندما نبرأينا رجلين كافرين زي ما نعامل المحاملة الكافر ولا يقول اننا لا نكفره بعينه تمثلها على بعض الطلب الان يقولون له اذا عائد الذي لا يصلي لا تكفره بعينه كيف لا يكفر بعينه اذا عائد الذي يخفض الصلب لا تكفره بعينه لأنهما لا يكون قلبه المطلئين بالهمال يعني هؤلاء عندهم جرعة جرعتان لهم يتكلمون عن ماذا عن بعض المكلف عن قلبي فعندهم لا يخرون للمعاند إلا المعاند وهذا لا سبيل إليه اللي في الناجر اللي لأنه المعاند وعندهم أيضا أنك إذا عند الذي يكفر الذي يكفر الذي يكفر الله الذي يكفر أموات الغائبين لا القائل أنك لا تدني ما في قلبهم قال يقولون لا نكفر بحينه لأنه ربما يكون قلبه مطلن جمال فأيه قال هذا غلق عظيم كلام الشيخ رحمه الله تعالى نحن نحكم بالظاهر. يفيكم هذه الكلمة للشيخ محمد مصالف رحمه الله تعالى هذه الكلمة حتى ما تكونها تدرونهم من التصور نحن نقول رحمه الله تعالى اسمعوها أنا أقول هذا رحمه الله تعالى في برئة الهمته يقول نحن نحكم بالظاهر لا تفتروا عن الشوكين صليم لا تفتروا يا معشا ربنا على سير حمد صلى الله عليه وسلم نحن نحكم بالظاهر إلا وجدنا شخصا يالي صلي قلنا هذا كافر قلنا بالأطراحينا لن لا رأينا من نفس الصلاة قلنا هذا كافر ونعجلوه بإحكام الإسلام يا رأينا من الناس على هل يتم فيه وذلك من رأينا يستغيب المواد الرائبين من رأينا يطبق الطبور التفادي بالفاعب القلب من رأينا من الواقع من, من تقول كما قال رحمه الله تعالى كاثر ونعجلوه وننزلوه بإحكام الإسلام كذلك يقول الشيخ صالح آل الشيخ وأنا أرصح إخواني قنصح اخواني حقيقة بالاستفادة من, من من رسائل هذا الرجل صلصة الله تعالى وحذبه الشيخ صالح الشيخ فهذا الرجل اعطاه الله جل وعلا ومرهبه تفصيرا بديعا وتحريرا للمسائل في التوحيد خاصة مسائل غيرية، شرحك الشواد، شرح, شرح دبتوهيد، الله في الدنيا غيرها، لكن كشواد شرحه حضرة الله تعالى شرحا مفيدا أن أنصح الجميع الطلبة الجميلين المسئولين في مشارف الأرض وهذه أن يقرأوا هذا الشرح المتميز. فضل عن الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ صالح الفوزة ومن قبله. وانصح كذلك في كتابة وردوها والسرية في الاسودة اللي استكتفينهم يرشعوا ورشعوا هذه الكتب مهيزة عنكم هؤلاء يردوا لا يطلقونها إذا سمعوها فإنهم يغفرون ويفرون كمن يسمع العلام ويفر تماما سواء بسواء إذا يقول حمد الله تعالى من قام دين الشيك الأكبر فهو مشرك ترتبوا عليه لآثار ذلك الدينية أنه لا يستغفرون من بلاته كذبيحة ولا يضحيه ولا فذلك من الأحكام وأيضا فل... هناك أول لذنة الدائمة بحث عين والإفتاء وكثير من هذه المواقع لا تحتفظ باللذنة الدائمة وذكروا العلم في النساء الإيمان والأثناء والأحكام وأبضاء القبور لا يحتفون بهذا ولا ينشرونه عنده فقط لا فلان إلا من قبل عبروني الناس يقول كل من عمل برسالة النبي إلى محمد صلى الله عليه وسلم وسائل ما زاهد به من السريع إذا سهد بعد ذلك لغير الله من وليه وصاحب قبله وشيخ طريق يعتبر كامل مرتدع الإسلام من مع الله لغيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت السجوده طيب. إذا كلامهم ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده ولا يقول كذا لو هو فلاح ولو صام ولو حجز زكاه ولو, ولو, ولو بات قائما وظل الصائم حياته كلها كل هذا لا ينفع وثانيه ماذا بما ينقض هذا القول نسعود الى لله عليه تعالى ابن عباس لا قبل لا واحد لكنه سجد قد يرعى ذويه سيتسابق اولاد المواجه نقولنا فهذا الجل هذه فرديه لي يقول كلهم وترىهم وشيء من التعدى وشيء من السكينة حتى يسمع آخر الكلام. لكنه قديم قال جهري ثلاثة من الحروب حتى يعلم الحروب انتهى الحروب الأحكام الجزائية حتى يعلم وتقام على الحجة والنزاع إيان عظام لي. يوازي على الثوء ثاني ثلاثين اصر على سجوده استمر على ذلك صار عين بعد البيان كتلة مربتي اي السبب انه بلاته مرتده قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل لدينا فقتلو فالبيان وهي طاعمة لا يسمى بعد البيان من مع أيام سينعاد من مكافل لا لا لا لا, لا من سمن كافرا ماذا ذنبي من كافرا ما حدث منهم سجود أي وقت ارتكابه للناقم خاف خرج من دار الكتاب أي مقابل تلك الأيام شرخ من يسمى كافرا ما حدث منهم سجود لغير الله أول ذي قربة أو ذي إشاعة من الله وقد ذل الكتاب والسنة على أن لا على السكلا وظلم وووحله الله يقول زل على إن الله لا يخرج صدري ولا خروج ماذا ذلك؟ لمن يشاء قول زل على وما زل على ما كان المشتكين يعانون مساجد الله سائدين على أنفسهم بالكبر ولا يشهد تضعمالهم النار هم خالدون لفترة دائما للبخاري الحنيه والإشاعة والخلاف الحقيقة الكثير في هذا الامر وهنا سائدة عن يجب الله يزلوا على اختم بها وهي نصيحة من الشيخ الامام جدد السائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول وكذلك يسمح على ولي الامر ان لا يقدم من نشد عنه طعن او قبحه في شيء من الله ورسوله او تشبيه على المسلمات العقائدي مؤمنين إذا الهاء ولا مجمعي يعني الذين يقعونا في دين الله ويقدحونا في دين الله ويظهن نشبهن على الناس في دينين ويرجمونا عن عباد القبور المسلمين هؤلاء مثل معك تماما ويظهن يبقى رحمه وتعالى يبصى على هذا يبصى على هذا قال مثل من ينهاء عن تبسير المسلمين عباد القبور ويجعلهم من خيرهونة نخرجة الناس لأنهم يدعون الاسلام ويتكلمون بالشهادتين وهذا الشيء يقول رحمه الله تعالى ما أجملها من كلمة ضره على الإسلام خصوصا على الحوام ضر عظيم يكشى من زبنا وأكثر الناس لا علم لهم الحجج التي تتار شبه المشبهين وظهر الإسلامين ما قلت لكم من قبل أفضل يحتاجون لهم لا علم الحجج إلا ما يتفلقون على كتاب الله وعلا ويفسرونه لا يمكن يفسرونه ويعرفونه على أهوائه بل كما قال الشيخ سامو الله تعالى وكل المسلمين قال أن صاحب كل هواء صاحب كل البداية إذا جاء احتج بأي من كتاب الله وحديث من كتاب ذلك ففي تلك الآية وذلك الحديث لا ينقض بباطنها لكن عوام الناس, الناس لا يفهمون ذلك قال واكثر الناس لا علم له بالخجز التي تنفي شبه المسلمين وزيغ الزائرين التي تزدروا العياء ببالله فلتقياج كل من قاده أو دعاه كما قال فيهم من من علي رضي الله عنه نستقبل رسولهم ونستقبل من العلم ومن الجوارف المطية أقرب شدّهم من العال سالح وإذا هؤلاء إيانا من الله تزقوا في زقوا على تاب الله على سنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم فضلوا من وكثير من الناس تدعهم لا عند شيء لا عندن خز لا عند موهان أقول لك لا إستغفر الله تقبل الله ستسألكم كل قال اهل العلم كلمتان نسألكم عن الوليون وراقلون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرفلين نقول هؤلاء يتبعون هؤلاء البلال لا يحتاجون باقوانهم كأنه وحي النزل من السماء سيقال لكم ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرفلين وماذا كنتم تفترون على الله الكذب وتدعون الاسلام لعباد القبور لا عندكم شيء لا عندكم وهال لا عندكم برين هذه الايات تحتاج بها كلها يحس عليها لا حول انت غير اذا كان عندكم شيء آخر انت تبي لا عندك شيء ناقيه انكم توبوا الى الله الله خافوا الله جل وعلا خافوا خرموا الى الله جل وعلا خافوا منه سبحانه وتعالى أسأل الله يجمع على بإسمائه استغفظات العلا أن يتوفقنا ولياقب ما يحبه يرضى وإلا إذن قدوبنا بعد عيدها دعنا إنه من ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم ودارك على مدين محمد وعلى آله وصحبه ومن اتجاب يدينينا المترى الحب لله يا رب العالم أبو العزيز أبو العزيز سلام عليكم تسمعين